أَبُو بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدَاعُونَ إلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدوداتهم وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت Wuffiyyat klu nafsim ma kesabet, wahum la yudlamun. Qunillahum mamlak al mulk. Allahum mamlak al mulk. Tuaat al mulk man tshaah. Tuaat al تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بيدك الخير.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 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولا من دون المؤمنين، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَامُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ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 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ قدمت لكم هذه التلاوة من موقع تي